الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن أواخر هذه السورة الكريمة سورة الفاتحة وما يستخرج من ذلك من الهدايات الله تبارك وتعالى بعد أن علمنا كيف ندعو بالهداية إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ميز هذا الصراط بحيث لا يلتبس بغيره فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمعنى أن هذا الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق كما قال الله تبارك وتعالى ومن يطغ الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم منهم قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم من الذين أنعم عليهم؟ هم هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى وذلك من تفسير القرآن بالقرآن وهو أجل أنواع التفسير وأشرفها كما هو معلوم فهؤلاء هم أهل الهداية والاستقامة اهدنا طريقهم اهدنا صراطهم وقد أضاف الصراط إليهم كما ذكرنا في الليلة الماضية باعتبار أنهم السالكون له فهم أهل سلوكه فأضافه إليهم وأضافه إليه تبارك وتعالى في غير هذا الموضع صراط الله باعتبار أنه هو الذي خطه ورسمه وشرعه وأمر بسلوكه ولا تجعلنا يا رب ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وأولى من يصدق عليه هذا الوصف هم اليهود وقد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه كما سيأتي كل من كان على شاكلتهم وهم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه كل من كان كذلك وأما الضالون في قوله ولا الضالين فهم الذين لم يهتدوا ولم يعرفوا الحق اصلا فضلوا أولى من يدخلوا فيهم ويصدق عليه هذا الوصف هم النصارى فهم أهل أهل ضلال ومن كان على صفتهم وعلى مثل حالهم فهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أذى فيه شفاء لقلبي المسلم من العلل والأوصاب مرض الجحود والجهل والضلال وفيه دلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الهداية والإسلام فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم كان أولى به و. لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فدلت هذه الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم ورفعه مرتبتهم وقدرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وأولى من يدخل في وصف الصديقية وصار بمثابة العلم بالغلبة عليه هو ابو بكر الصديق رضي الله عنه لكمال صدقه ولكمال تصديقه فإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من اولى من يصدق عليه هذا الوصف فهو من الذين أنعم الله عليهم ونحن في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فدل على منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأن اتباعه والاقتداء به ومحبته أن ذلك من إدعاء ومقومات اتباع الصراط المستقيم فهؤلاء هم كبار من يسلك هذا الصراط. ونسال ربنا تبارك وتعالى دائما أن يلحقنا بهم وان يسلك بنا سبيلهم وطريقهم وصراطهم فهل يعقل أن أحدا يعقل هذا المعنى ثم يلعن أبا ذكر رضي الله عنه وأن يقول عنه بأنه هو الطاغوت أو الجبت وأن عمر رضي الله عنه هو الطاغوت هل يعقل من يفهم عن الله تبارك وتعالى ويعقل كلامه هل يعقل من إنسان يردد هذه السورة يقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يكون بعد ذلك حربا على الحق وأهلي ويكون ذابا عن الضلال والانحراف والكفر والشرك بالله تبارك وتعالى فأين هذا من الهداية إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم هذا أبعد ما يكون عن الهدايه دلت هذه الآية على كل حال على منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وعلى فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على سبيل الخصوص هذه الآيات من هذه السورة وهذا المراد بها من جهتي المعنى أما قول القائل بعد ذلك آمين فهو بمعنى استجب لكنه ليس من الفاتحة بالإجماع وإنما هو دعاء يدعو به معنى ذلك اللهم استجب بعد ذلك نشرع في ذكري الفوائد حينما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حقيقة الصراط المستقيم كما عرفنا هو معرفة الحق والعمل به هو معرفة الحق ولزومه قد يعرف الحق ولكن لا يعمل به فلا يكون من أصحاب الصراط المستقيم لأن الله تبارك وتعالى لما ذكره هنا بين من انحرف عنه وهم أهل الغضب الذين عرفوا الحق فتركوه وأهل الضلال الذين لم يعرفوا الحق أصلا فعملوا بلا علم فصار الصراط المستقيم بمعرفة الحق معرفة صحيحة وكذلك أيضا اتباع هذا الحق لزوم الصراط المستقيم فلا بد لمن أراد أن يتحقق من ذلك من أمرين لا بد له من العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يتنزل علينا هكذا وحيا يوحى إنما الوحي للانبياء عليهم الصلاة والسلام أما غير الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم يحتاج المرء إلى أن يطلب العلم ويبذل جهده في طلبه وأن يصبر على ذلك فإن العلم فيه مشقة فيه مشقة في الجلوس ويحتاج إلى الصبر وفيه مشقة ايضا على النفس من جهتي أنه يحتاج إلى تطام فالماء إنما يجتمع في المطام ولا يجتمع في الاعالي فهذا الذي يجلس في مقام التلقي والتعلم هذا يحتاج إلى شيء من التواضع وكثير من الناس لا يوفق لهذا ولا يهدى إليه لأن فيه نوع كبر يترفع من أن يرى في مجالس التلقي والأخذ والتعلم يحتاج الإنسان إلى الصبر يصبر هذه النفس وذلك أيما فيه انقطاع عن أشغال وعن شهوات وعن أمور لربما تنجذب إليها النفس ربما يقطع الإنسان وقت راحته ونومه ونحو ذلك ويصبر على السهر والجلوس الطويل في طلب العلم. فكما قيل من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة. ولكن من كانت بدايته محرقة فنهايته مشرقة. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. الذي تحمل وصبر وجد واجتهد بعد ذلك تكون عقبته مشرقة ويكون في حال من العلم والعمل يكون بذلك في منزلة عند الله تبارك وتعالى ثم إن قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم هذا تصريح بعد إبهام يعني كأنه حينما قال اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم قد يتساءل السامع أو القارئ فجاء التفصيل بعد الإجمال وذلك فيه ما فيه من تشويق النفوس إلى معرفته وتهيئتها لتتلقى المراد بهذا الصراط المستقيم فيكون ذلك أدعى إلى الفهم والاستيعاب لما حصل من جذب الانتباه وهذا الأسلوب أيضا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيه تأكيد معنوي وأيضا فيه تقرير حقيقة هذا الصراط أنه طريق المنعم عليهم وكذلك هو مجانب لي طريق أهل الغضب وأهل الضلال فيحصل بذلك تحقيق مفهومه مفهوم هذا الصراط فيحصل ذلك المفهوم للسامع أو للقارئ مرتين وذلك في المرة الأولى حينما أجمله ووصفه بالاستقامة ثم بعد ذلك حينما أضافه إلى المنعم عليهم وميزه من طريق أهل الغضب والضلال فقوله صراط الذين أنعمت عليهم هذا بدل من قوله الصراط المستقيم فكأنه على نية تكرار العامل كأنه قال اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم فهذه الإعادة هذا التكرار هذا يشعر بأهمية هذا الصراط أنه لشدة الحاجة إلى معرفته وخطورته وأن من انحرف عنه فقد ضاع الضياع الحقيقي يحتاج إلى تمييز وبيان كامل بحيث لا يقع فيه أدنى التباس وليكون ذلك صادقا وظاهرا في طريق المسلمين ويكون ذلك شهادة لهذا الطريق الذي يسلكونه بأنه موصوف بالاستقامة على أبلغ الوجوه واكدها فالمقصود أن هذه الجمل يوضح بعضها بعضا توضيحا لا يدع في الحق لبسا فهذا كله يدل على قيمة هذا الصراط لأنه يترتب على معرفته من عدمها الفلاح والخسارة فإن الفلاح إنما يتحقق بمعرفته ولزومه والخسارة تكون إما بالجهل به أو بمجانبة سلوكه وتأمل قوله صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم هنا في إشارة إلى هؤلاء وبشارة للمهتدي أنه ليس وحده على هذا الطريق يعني كأنه يقول حينما تستشعر انك في غربه لقله السالكين وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فينبغي الا تضيق بذلك فهذا الطريق قد سلكه سالكون قبلك من الائمه الكبار والرجال العظام من الانبياء عليهم الصلاه والسلام ومن سلك سبيلهم من أتباعهم فلست أول من يسلك هذا الطريق وهذا يحصل به ما يحصل من الانس هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم فاسلك سبيلهم الإنسان حينما يقرر أن يسلك طريقا في سفر أو يجري عملية أو نحو ذلك مما قد يتعاطاه من الأمور المخوفة التي يتخوفها فحينما يقال هذا العمل هذه العملية هذا الطريق في السفر سلكه قبلك سالكون لك فيهم أسوة فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان فيخف ذلك عليه ويتسلى به ويشعر أنه ليس ببدع فيه وأنه ليس بمنفرد في سلوك هذا الصراط فيشعر بالأمان ويشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة ومن ثم فإنه لا يكترف باولئك الناكبين عن هذا الصراط المستقيم وهذا هو السر والله تعالى أعلم بإضافة الصراط هنا إلى المنعم عليهم ولم يكتفي بوصفه بالاستقامة اهدنا الصراط المستقيم فحينما يكون الإنسان في حال من الانفراد أو الغربة فقد يشعر أنه وحده ثم تنازعه نفسه لماذا تنفرد عن هؤلاء؟ الجموع. ولماذا لا يكون الإنسان كغيره من الناس كل الناس يفعلون كذا كل الناس يتعاطون كذا وكثير من الخلق إنما يكون عملهم واقتداؤهم بالأكثر مع أن الله كما سبق يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ليس بعد هذا شيء في الإضاح والبيان اذن لزوم الحق واتباع الحق هو طريق القله من الناس لكن هذه القلة هم الخلاصة هم أهل الانعام الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم إذن قال الله تبارك وتعالى بعد الإجمال في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال صراط الذين أنعمت عليهم وذلك أنه لما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة والنفوس مجبولة على وحشة التفرد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وعلى الأنس بالرفيق ومن هنا نبه الله تبارك وتعالى على الرفيق في هذه الطريق وأنهم هم الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له وهم هؤلاء المنعم عليهم ليزول على الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكترث بعد ذلك بمخالفة الناكبين له فإنهم هم الأقلون قدر وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف رضي الله عنهم عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين فكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق انظر إلى أولئك الكبار الذين سلكوا هذا الطريق قبلك واحرص على أن تلحق بهم مع غض الطرف عن من سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متلتفت إليهم أخذوك وعاقوك وضرب ابن القيم رحمه الله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 فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة وربما كان الرجل أقوى من شيطان الإنس ولكن اشتغل بمنازعته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما ضعفت عزيمته فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه شيئا يقول لا تلتفت إلى هؤلاء الذين يعوقونك في سلوكك أي كان نوع هؤلاء المعوقين ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر ابنه من بنيات الطريق لا سلكت الطريق تتصايح بك أناس منها هنا وها هنا فهذا يعيبك وهذا يغمزك وهذا يلمزك وهذا يرميك بما أنت منه بريء وكما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن المرأة الزانية تحب أن كل النساء زواني فهؤلاء يشق عليهم ويسوءهم أن يروا أهل الطهر والنزاهة والعفاف والشرف والدين والصيانة يسلكون الطريق واولئك يتخبطون في الوحل المرأة المتبذلة المتكشفة المتهتكه يشق عليها أن ترى امرأة من ذوات الصيانة والحشمة والطهر والعفاف والفضيلة فترميها بالقبائح وتلميزها وتغمزها وأنها متخلفة وأنها رجعية وأنها قروية وأنها بدوية وأنها من أهل القرون القديمة وما إلى ذلك من العبارات مع أن القضية واضحة الله تبارك وتعالى يمتن على عباده قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير فهذا اللباس الذي يحصل به ستر العورات التي نزعها إبليس من الأبوين في الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فهذا فعله وكان في الجنه بحال من الستر ولكنه بعد الاغواء حصل ما حصل ينزع عنهما لباسهما لكن داعي الفطره فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه هذه هي الفطره السليمه فاذا دنست بفعل شياطين الانس والجن صار العري ذوقا وصار العري تقدما وتحضرا وحرية وصارت المرأة التي تتهتك وتتكشف وتعبث بحجابها صارت امرأة تقدمية متحضرة متطورة امرأة عصرية كما يقال وما علمت أن ذلك هو فعل أهل الجهل والجهالة كما قال الله تبارك وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فالتبرج منسوب إلى الجاهلية والجاهلية مشتقة من الجهل وكفى بذلك قبحا وتنفيرا للنفوس عن تعاطي مثل هذه الأمور فهذا السالك إلى الله تبارك وتعالى السالك على هذا الصراط المستقيم حينما يشوش عليه الآخرون ويقلقونه ويزعجونه بالغمز واللمز والهمز والنبز وما إلى ذلك ويلقبونه بالألقاب القبيحة ويشغبون عليه ينبغي الا يلتفت أن يلتفت وإنما يكون شغله واهتمامه بتصحيح سيره على الصراط المستقيم ومحاسبة نفسه وعرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة يكون دائما محاسبا نفسه ويكون متجددا في إيمانه وفي عمله وفي صلاحه وتقواه هذا المثل الأول الذي ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله وذكر المثل الثاني للسالك الذي يلتفت لهؤلاء النابحين الذين يصيحون به فيعوقونه يقول الظبي أشد سعيا من الكلب يعني هو أسرع من الكلب ولكنه إذا أحس به يعني إذا كان هذا الضبي في حال الانطلاق والسرعة وصار في حال من الشعور أن الكلب يصيح به وأنه قرب منه تحين منه التفاته فإذا التفت الضبي ضعفت قواه وهبط عزمه إذا التفت للكلب ثم بعد ذلك يضعف سيره وسعيه وانطلاقه فيثب عليه الكلب ويكون بعد ذلك فريسة له هذا هو الطريق أيها الأحبة الشيطان يلقي إليك الخواطر والوساوس والأمور المزعجات المقلقة يشوش عليك هذا السير تارة يشككك يلبس عليك يلقي عليك الخواطر في العقيدة مما يتعاظم الإنسان ان يذكره أو يتحدث به وتاره يقلقك في أمور الصلاة أو الطهارة أو غير ذلك من الأمور يلقي في قلبك مخاوف وساوس يلقي في قلبك القلق وأمورا من هذا القبيل مما ينتاب الإنسان لا تلتفت فإنك إذا التفت إليه فإنه يقوى وعزم الإنسان يضعف فما يلبث به حتى يدركه ثم يتسلط عليه فيبدأ يشتغل بالإعادة بعد الإعادة بالطهارة أو في تكبيره الاحرام أو في قراءة الفاتحة أو نحو ذلك يعيدها عشرات المرات ويخرج الوقت وهو لم يصلي ثم يأتيه الشيطان ويقول له ما هذا العناء ما هذا الشقاء ثم يغريه بترك الطهارة ثم بعد ذلك يأتيه يقول ما فائدة الصلاة بلا طهارة فيترك الصلاة ثم بعد ذلك يرقص الشيطان على صدره وهامته ويكون قد بلغ مراده منه انظروا كيف تبدأ في نصائح في البدايه بثوب الناصح. أنك تحتاج إلى تطهر أنك لم تنطق بتكبيرة الاحرام بالوجه المطلوب ومتى صار الشيطان ناصحا فإذا طاعه التفت إليه لعب فيه لعب الصبيان بالكرة إذا لا تلتفت خواطر يلقيها لك وساوس يقلقك يزعجك لا تلتفت هذا هو الحل لأهل الإيمان وهو حل جدري لاهل الوسوسة ما يحتاج إلى مستشفى ولا طبيب ولا عقاقير لا تلتفت فإذا التفت بدأ الشيطان يعمل عمله ويسعى سعيه والمقصود أيها الأحبة أن الله ذكر لنا من رحمته في وصف هذا الصراط ذكر الرفيق من أجل أن نجد ونجتهد ونشمر علنا أن نلحق بهم توقف عند هذا وبقي في هذه الآية وما بعدها بقية وأسأل الله تبارك وتعالى إن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم صلى الله عليه وسلم ونبي رحمد وعليه صحبه.